ما هي رضيلة هذه الآية عن نبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله نعم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يحفظ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه يعني لأحرق سبحات وجهه كل شيء لأن بصره ينتهي إلى كل شيء أعيد الحديث مرة ثانية إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، نعم حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبوحات وجهه منتهى إليه بصره من خلته السبوحات البهاء والنور والجلال والعظمة مرة ثالثة حتى تردوه عليه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبوحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه من يعيده عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلي وسلم إن الله, الله لا ينام ولا ينبغي له أيضا هذا الحديث حديث عظيم فيه مصرات الله سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمة الشاهد منه قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يعني لا ينام اختيارا ولا ينبغي له أن ينام وقد قلنا فيما سبق إن كلمة لا ينبغي في القرآن والسنة معناه الممتنع يعني يمتنع عليه النوم ليش لأن النوم نقص فإن, فإن الحي من البشر وغير البشر أيضا يحتاج إلى النوم لأجل أن يستريح من التعب السابق ويستجد النشاط للعمل اللاحب وهذا دين على نقصه حيث يحتاج أن يستريح مما سبق ويستجد لما يلحق ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم هو من الصفات السلبية وقد مر علينا قاعدة في أسماء الله وصفاته بأنه لا يوجد في أسماء الله تعالى في صفات الله تعالى صفة سلبية محظة بل إنما تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم لأن حياته كاملة وقيوميته كاملة لو أنه سبحانه وتعالى نام وحاشاه أن ينام من يدبر الخلق في حال نومه وما دام سبحانه وتعالى يفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار عمل كل أحد عمل الليل يرفع إليه قبل أن يأتي عمل النهار فهو فيحيط به علما جل وعلا وكذلك بالعكس لو أنه جل وعلا نعم لكان ذلك نقصا في ايش في قيوميته ايضا فلهذا نقول هذه الصفة السلبية لكمال ايش حياته وقيوميته ثم قال في الجملة الثالثة له ما في السماوات وما في الارض الجملة هنا خبرية تقدم فيها الخبر، وهو قوله له وما اسم موصول مبتدا مؤخر، واسم الموصول من صيغ العموم، وعبر بما ليشمل الأعمال، الأعيان والأحوال، ليشمل الأعيان والأحوال، ومعلوم أننا إذا رأينا إذا نظرنا إلى الأعيان والأحوال. وجدنا أن نتغليب ما على من أو لا لأن الأعيان والأحوال أكثر من العيان العاقل العاقلة فقط فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات أكثر من العاقل لأن هذا لا يمكننا أن نجزم به فإن الملائكة قد ملأوا السماوات والسماوات أكبر من الأرض بكثير جدا ما من موضع أربع أصابع من السماء إلا وفيها ملك قائم لله أو رافع أو ساجد والبيت المعمور يطوف به كل يوم من الملائكة سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم متى كانت الدنيا؟ نعم من ملايين السنين والمستقبل الله أعلم به هؤلاء كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه معناه أن الملائكة عدد لا يحصي من الله عز وجل فلا يمكننا أن نقول إن غير العاقل أكثر من العاقل لكننا نقول غلبت ما على من لأن ما تشمل الآيات والأحوات نعم والأحوال؟ الأحوال التصرف في هذه الكائنات فالله له ما في السماوات وما في العرض خلقا وملكا وتدبيرا ولهذا جاءت ما وإذا قصدت الأحوال أتي بما حتى في العقل قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصها ولهذا جاء بما دون من انتبه لهذه الفائدة إذا له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا وهنا في الآية حصب طريقه تقديم الخبر لأن تقديم ما حقه تخير يفيد الحصر فله وحده ما في السماوات والأرض وإذا كان له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا فإن الواجب أن نخضع له لأننا عبيده والعبد يجب أن يخضع لسيده ومالكه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا يجب أن نصفر لقضائه لأنه ملكه وما كان ملكا لله عز وجل فله أن يتصر فيه كما شاء سواء كان هذا القضاء مما يتعلق بالإنسان بشخصه أو يتعلق بأهله أو يتعلق بماله أو يتعلق بأصحابه أو يتعلق ببلده أو بسائل الناس المهم ما دام الملك ليس لله فله أن يفعل ما يشاء و. Lohmaa, Samawat في omaa, sä ar. Sä suuatt, jumiat, ar, afridat. Lakin hä, sä murada, man, Man, زائده ملغات والذي اسم موصول خبر من يعني من اسم موصول اسم استفاة مبتدأ والذي خبره من ذا الذي يشفى والمراد بالاستفهام هنا النفي بدليل الاثفات بعده حيث قال إلا بإذنه ويشفع الشفاعة هي في اللغة جعل الفرد ايش شفعا يعني واحد تعطى على واحد نقول شبعته وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة او دفع مضره فاذا جاء واحد وقال سكر ايش المكيف هذا شفاعة لإيش لدفع مضرة وإذا جاء واحد في الحر وقال افتح المكيف هذا جلب منفع وكل هذا يسمى شفاعة طيب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن يرحقهم من الهم والغم لا يطيقون هذا ليش ها؟ لدفع مضرة وشفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة لجلب منفع. طيب من ذنب أن يشفع عند أي عند رب عز وجل إلا بإذنه إلا بإذنه الكون يعني إلا إذا أذن في هذه الشفاعة حتى أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذن الله النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع هكذا يذهب إلى الله ويشفع أبدا حتى يسجد ويحمد الله عز وجل بمحامدة عظيمة تفتح عليه في ذلك الوقت ثم يقال له ارفع رأسه وقل تسمع واشفع تشفع ولا أحد أعظم جاهم عند الله من الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله ليش لكمال سلطانه جل وعلا لكمال سلطانه وهيبته لا أحد يشفى عنده إلا بإذنه وكلما كمل السلطان صار أهيب للملك وأعظم حتى إن الناس لا يتكلمون في مجلسه إلا إذا تكلم وانظر وصف رسول قريش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حيث وصفهم بأنه إذا تكلم سكتوا إذا تكلم سكتوا كل ذلك من باب التعظيم وتجد الملك إذا كان ذهيبة بين رعيته لا أحد يستطيع تقدم أو يتكلم في مجلسه وهو حاضر لقوة سلطانه وتجد للإنسان اللي ماله هايبة نعم الناس يتكلمون ويضحكون نعم وخبطوا بيديهم نعم وربما يتضاربون، وهو عندهم لا يكلمونه نعم وهذا واقع واقع تجد بعض الناس الآن يدخل مدرسا على الفصل ويسلم السلام عليكم وتجد كل طالب يتكلم مع صاحبه وزميله ما يهمه سلم ولا ما سلم بسم الله نبدأ نكتب بالسبورة ولا هذا يلعب ولا يخبط الدفتر ولا يضرب صاحبه لكن إذا دخل المهيب نعم ما يسكتوه وإذا سلم ردوا عليه السلام وحن هذا يخرج بدون استئذان اينعم فالله عز وجل لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه لماذا بكمال سلطانه وقد بين الله عز وجل أنه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي له قولا وإلا لمن ارتضى أن يشفع له فلابد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع لهم ولذلك آلهة المشركين لا تشفع لهم عند الله لأن الله تعالى لا يرضيها، والمشركون لا يشفع لهم الرسول والعنبياء والصالحون غير، لأن هؤلاء المشركين غير مرضيين عند الله ثم قال عز وجل وهي الجملة السالسة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم يعني الله عز وجل والعلم عند الأصوليين هو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا إدراكا جازما مطابقا إدراك الشيء إدراكا رحمك الله إدراكا جازما مطابقا فعدم الإدراك جهد Walidraaku ala wajahin laa jazmaa fihe? Shak. Walidraaku ala wajahin jazmaa, gherimutabik? Haa? Laa? Jahel murakka. Jahel murakka. أو الليلة, الليلة السارح يمكن العلم هو إدراك الشيء إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا كده طيب لو سألني سائل متى كانت غزوة بدر قلت لا أددي علم لا جهل هذا جهل وسألني آخر فقال متى كانت غزوة بدر فقلت إما في الثانية أو في الثالثة لا أدري شك وسألني ثالث فقال متى كانت غزوة بدر فقلت في السنة الخامسة جازمة هذا أيضا غير علم لكن جهل مركب جهل مركب الله عز وجل يعلم الأشياء علما تاما ليس به جهل بوجه من الوجوه بل إن علمه ليس كعلم العباد ولذلك اسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي ولا يخفى علينا كلمة ما في قول ما بين أيديهم وأنها من صيغ العموم فيشامل لكل شيء سواء, سواء كان دقيقا أم جليلا وسواء كان من أفعال الله أم من أفعال العباد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علمه بما بين أيديهم يقتضي أنه لا يجهل المستقبل وعلمه لما خلفهم يقتضي أنه لا ينسى الماضي ولهذا لما قال في العون لموسى ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى لا يظل في المستقبل ولا يشلوه عز وجل ولا ينسى الماضي فهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسيأتي إن شاء الله فوائد الآية لأن الآية فيها فوائد عظيمة جدا يتبين أنها أعظم آيات المكتاب الله إذا عرفنا فوائدها إن شاء الله تعالى. قال ولا يحيطون هذا السابع عظم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون. الضمير يعود على ما في السماوات وما في الأرض، أو على ما بين على فيما بين أيديهم وما خلفهم. أي لا يحيط هؤلاء الذين علم الله ما بين أيديهم وما خلفهم بالنسبة لهم. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فبين كمال علمه ونقص علمهم انتبه وهكذا يقول الله احيانا بين بين صفة وصفة العباد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه فهو عالم بأخوالهم وما الماضي والمستقبله المستقبله أما هم إيش فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال بشيء من علمه علم هنا مصدر فهل هو على بابه أو هو بمعنى معلوم أي مما معلومه أي لا يحيطون بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه هذا هذا احتمال احتمال ثاني ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علمهم نفس نفسه وصفاته علمهم هم إياه يعني أنهم لا يحيطون بشيء يعلمونه في نفس الله أو في صفاته إلا بما شاء كما قال تعالى في سوره طه يعلم ما بين اعينهم وما خلفهم بعد ولا يحيطون به به هو علما فالایه هنا محتملة للمعنيين جميعا وكلاهما صحيح باعتبار الآية فنحن لا نعلم شيئا من ذات الله أو صفاته إلا بما شاء بما علمنا به ما الذي يدرين أنه سوى العرش الله نعم ما الذي يدرين أنه ينزل للسماء الدنيا الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وهكذا بقية صفاته لا نعلمها إلا بما شاء من عنده هو كذلك أيضا معلوماته التي يعلمها في السماوات وفي الأرض ما نعلمها إلا بما شاء ما الذي يعلمنا أن هناك ملائكة نعم الله عز وجل ومن الذي يعلمنا أن هناك سبع سماوات الله وهكذا بقية المعلومات ما نحيط بها علما إلا بما شاء حتى المعلومات التي بين أيدينا يجهلنا كثير من منها إلا إذا شاء أن نصل إلى علمها في الإنسان أشياء في جسمه لم يصل إليها حتى الآن ما وصل إليها وكانوا يصلون إليها شيئا فشيئا، يعني تقدم الناس الآن في العلم بتكوين خلقة الإنسان وما في جسمه وجسده لا يزالوا يترقى شيئا فشيئا إلى يومنا هذا وسيترقى مع أن هناك أشياء ما وصلوا إليها حتى الآن في جسم الإنسان خلايا في جسم ما ما وصلوا إليها الآن. ولا عرفوا كيف تركيبها وهناك أيضا آفات وعاهات يتصف بهذا هذا البدن إلى الآن لم يصلوا إليها فصارت الآية شاملة للمعنائين جميعا فنحن لا نحيط بشيء مما يعلمه الله حتى فيما يتعلق بنا أنفسنا إلا إلا بما شاء كما أننا لا نحيط بشيء مما يتعلق بذاته وصفاته إلا بما شاء أتعال إلا بما شاء قوله إلا بما شاء يحتمل هو استثناء استثناء بدل من قوله شيء لكنه بإعادة العامل ولا يحيطن بشيء إلا بما شاء فهو إذن بدل لكن بإعادة العامل وهي الباء وقوله بما شاء ما يحتمل أن يكون أن تكون مسترية أي إلا بمشيئته ويحتمل أن تكون اسما موصولا أي إلا بالذي شاء وعلى التقدير الثاني يكون العائد محذوفا تقديره ها؟ إلا بما شاءه فما شاء الله عز وجل أن يعلمه الخلق أعلمهم إياه سواء كان ذلك فيما يتعلق بذاته أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله أو مخلوقاته التي هي المفعولات أو مشروعاته التي أوحاها الله تعالى إلى, إلى رسله ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض وسع بمعنى شمل وأحاط كما يقول القائل واسعني المكان أي شمالني وأحاط بي والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل وهو بين يدي العرش كالمقدمة له وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهل له حكم الرفع لولا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن قيل عنه إنه يأخذ عن الإسرائيليات لقلنا إن له حكم الرف لأن هذا من علم الغيب وعلم الغيب لا مجال للاجتهاد فيه والصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أو فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه فإنه فإن له حكم الرفع إلا أنه إذا كان من باب الأخبار أو بالأحرى إلا أنه إذا كان من باب الأخبار فإن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يحكم له بالرفع لماذا؟ لاحتمال أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل والعلماء يتحرون غاية التحرير فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحكمون بالشيء إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات أي لا يحكمون بالرفع إلا مع, إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحول بينهم وبين الحكم بالرفع على كل أهل السنة وجماعة عامتهم على أن الكرسية موضع قدمه الله عز وجل وبهذا جزء من القيم شيخ الإسلام التميمية والقيم وغيره من أهل العلم وأئمة التحقيق وقد قيل إن الكرسي هو العرش ولكن ليس بصحيح فإن العرش أعظم وأوسع وأبلغ إحاطة من الكرسي وروى عن أبي رضي الله عنهما الله أن كرسيه علمه ولكن هذه رواية لا أظنها تصح عن ابن عباس لأن ذلك ليس لها ليس معنى لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في اللغة العر العرفية فهو بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس صلى الله عنهما الكرسي موضع القدمين وقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة وهذا يدل على سعاد هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب ولهذا يقول الله عز وجل ينظروا إلى السماء فوقهم كفى بينناها ولم يقول أفلم ينظروا إلى الكرسي أو إلى العرش لأن ذلك ليس مرئيا لنا ولولا أن الله أخبرنا به ما علمنا به وقول السماوات والأرض هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام التمية وغيره من المحققين من أن السماوات والأراضين كلها كروية الشكل كلها كروية الشكل لأن هذا أمر معلوم بالحس وكذلك معلوم بالخبر وإن كان علمه بالخبر قد خفي على كثير من الناس السابقين لكنه في الواقع واضح أن هذه المخلوقات كروية الشكل ودليل ذلك في القرآن قوله تعالى إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وهذا متى يوم القيامة فقوله إذا الأرض مدت يقتضي أن الآن غير ممدودة وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمد يوم القيامة مد الأديم وهذا من باب التأكيد العديم عن الجلد يعني كمان يمد الجلد فتكون سطحا واحدا ومن الدليل أيضا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير بمعنى التدوير ومنه ومنه قولنا أكوار العمامة لأنها تدور ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض فإذا كان يتعاقبان على الأرض لازم من ذلك أن تكون الأرض كروية لأنه لا يكور الشيء إلا على كرة، وهذا أمر مشاهد أنها كروية الآن إذا كان الكرسي قد وسع السماوات في الأرض فهذا على أنه مكوى. مكور وأما العرش فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عرشه على سماواته مثل القبة مثل القبة والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا فإنها كقبة الخيمة تكون وسطها مرتفعا ثم قال ولا يؤوده حفظهما لا يؤوده أي يثقله ويشق عليه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وهذه الصفة كما ترون صفة إيش سلبية منفية لا يؤوده حفظهما ما الذي يتطلبه الحفظ حتى نعرف أن هذا النفي لكمان ذلك الشيء الذي يستلزمه الحفظ العلم نعم الحياة والعلم والقدرة والقوة والرحمة نعم ويمكن صفات أخرى أيضا المهم أن هذا النفي يتضمن كمال علم الله وقدرته وقوته ورحمته وما إلى ذلك من الصفات التي تسلزم التي يستلزمها حفظه سبحانه وتعالى ثم قال وهو العلي العظيم وهو العلي مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصر هو وحده العلي أي ذو العلو المطلق ذو العلو المطلق وأما العلو المقيد فإنه يثبت للأدميين قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحسن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين العلون علو علوا على الكفار. على الكفار نعم لكن العلو المطلق لله عز وجل وحده فهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء ثم إن علو الله عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى علو ذات وعلو صفة علو ذات وعلو صفة فأما علو الذات فهو أنه يا بخاري لا تنم فهو أنه عال بذاته فوق كل شيء عال بذاته فوق كل شيء كل الأشياء تحت الله عز وجل والله تعالى فوقها بذاته فإن قلت لماذا قسمت هذا التقسيم هل عندك فيه دليل من كتاب أو سنة وهل رأيت ذلك في كلام الصحابة فالجواب لا لكنني اضطرت إليه حين حصر النفاة أهل التعطيل العلوة بعلو الصفه فقط وقال إن وقالوا إنه عال علوا وصفيا نعم لا علو ذاتيا ثم انقسم هؤلاء المعطله الذين نافوا علو الذات إلى ما يعتي المهم أن أئمة السلف رحمهم الله ومن جاء من بعدهم اضطروا إلى هذه التقاسيم التي قد تشكل على بعض الناس لأنهم مبتلو بقوم كانوا ينفونها فاضطروا إلى أن يثبتوها بمثل هذه الطرق فنحن لو قلنا وهو العلي فقط ثم جاء معطل الناف جاحد وقال العلو بصفاته ماذا يفهم العامة لا يفهم العامة من ذلك إلا أنه علو الصفات فإذا قلنا إنه عال بذاته وبصفاته فهم العامة هذا المعنى بل إن العام أول ما يتبادر إليه أول ما يتبادر إليه في الذهن هو عرو الذات لا شك في هذا والعجيب أن هؤلاء النفات المعطلة ينكرون ما يتبادر إلى الذهن ويقرون أمراً لا شك أنه داخل في معناه لكنه لا يتبادر إلى ذهن كثير من الناس المهم أننا اضطررنا إلى هذا التقسيم في مقابلتها هؤلاء المعطلة النفات هؤلاء المعطلة النفات لما نفوا عروه الله في ذاته انقسموا إلى قسمي قسم قالوا إنه بذاته في كل مكان كل مكان فالله في بذاته بذاته وإذا كان الله فيه بذاته فإنما يشغل حيزا على قولهم أو لا يشغل يشغل حيزا لازم أن يملأ الأمكنة ولا يكون فيها مكان لأحد وإن لم يشغل حيزا فهو معدوم فهو معدوم ولا يمكن أن يقولوا إنه مثل الهواء وشبهه لأن ذلك لا يستقيم لهم والقسم الثاني الذين أنكروا علوه بذاته قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس في علو ولا سفل، ليس في علو ولا سفل. ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق قلنا في علو ولا سفل ولا يمين ولا شمال نعم ولا متصل ولا منفصل وهذا تعطيل محر لأن هذا هو صف العدم قال بعض أهل العلم لو قيلنا صف العدم ما وجدنا أشد إحاطة من هذا, من هذا الوصف فانظر كيف أدى بهم التعطيل تعطيل ما ثبت بالمعقول والمنقول كيف أدى بهم إلى أن يقول ما لا يقبله حس ولا عقل ولا نقل نعم لكن هكذا الباطل والعيذ بالله يعصف بأهله إلى الهاوية إذا نحن نؤمن بأن الله تعالى عالم بذاته وعالم بصفاته وقد قررنا فيما سبق أن عدو الله بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وأن أدلة الكتاب والسنة في ذلك متنوعة متنوعة من أجل توجه فتارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية وتارة بذكر صعود الأشياء إليه وتارة بذكر نزولها منه إلى غير ذلك مما هو معروف وكذلك السنة جاءت قولاً وفعلاً وإقراراً كلها تثبت علو الله بذاته فالقول مثل قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء والفعل كإشارته إلى السماء يوم عرفه في أكبر مجمع إسلامي يرفع يده إلى السماء ويقول اللهم مشهد وأما الإقرار فقد قال للجاره أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة وأما الإجماع فالسلف كلهم مجمعون على أن الله تعالى فوق فوق العرش ولم يقل أحد منهم أبدا إنه بذات في كل مكان ولا قال أحد منهم إنه لا فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل أبدا وأما العقل فدلالته عليه من وجهين الوجه الأول أن العلوى صفة كمال أليس كذلك فإذا كان صفة كمال لزم أن يكون ثابتا لله لأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال من كل وجه والوجه الثاني أن نقول هب أننا تركنا هذا الوجه فنقول إن الله عز وجل إما أن يكون فوق العالم أو تحته نعم أو يمين أو شمال، فأيها الذي يدل على الكمال فوق لأنه إن كان تحت كان أنقص من المخلوق وإن كان محاية له كان مساوي له في الكمال فلازم أن يكون فوق كل شيء وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على أن يضعه على فوق السماوات، ولهذا عندما يدعو الإنسان ربه تجده، آه، يفزع إلى السماء، يفزع إلى السماء، ولما كان أبو كان الجوهني أبو المعالي رحمه الله، وهو ينكر الاستواء على العرش والعلو الذاتي. كان يقرر إن الله سبحانه وتعالى كان وقبل العرش، وهو الآن على ما كان عليه. يريد أن ينكر الاستواء العرش. الله أكبر. لق هو إن الله كان ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه. كان ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه. إذن لم يستوى العرش فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا أستاذ دعنا من ذيك العرش يعني والاستواء عليه لأن دليل استواء الله على العرش سمعي ثبت بالسمع ولولا السمع ما عرفنا ذلك ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو صحيح هذا ضرورة أخبرنا عن هذه الضرورة فجعل يضرب على رأسه وصرخ بآل صوته حيراً الهمداني حيراً الهمداني وعجز أن يجيب لأن الأمر الفقري لا يمكن إنكاره فخصم الرجل وعجز عن أن يجيب عن هذه الضروة التي أوردها عليه أبو العلاء رحمه الله والحاصل أن العلو علو الله عز وجل الذاتية ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والعجيب أن هؤلاء الذين ينكرون عدو الله هم بأنفسهم إذا دعوا الله ها ماذا يقولون ها يرفعون أيديهم إلى السماء ما تجد واحدا منهم يقول يا الله يحط إليه هنا أبدا كلهم يرفعون أيديهم إلى السماء لأن فطرتهم تأبى عليهم إلا أن يكون كذلك ومع هذا ينكرونه نصد الله العافية ولا أدري عن هذا الرجل كيف يواجه ربه يوم القيامة كيف يواجهه ويعتقد أنه في كل مكان بذاته أو أنه ليس موجودا في داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته وقف رجل مع آخر يقول هذا الآخر وهو آخر آخر آخر نعم يقول إن الله بذاته في كل مكان قالوا افتح مخباتك ناضره فيها ما أجد في مخباتك إلا القلم فبهت الذي عطل بهت ولا شك أن من يعتقد بقلبه أن الله بذاته في كل مكان لا أشك أنه كافر إلا إن شككت في وجود الشمس في رابعة النهار نعوذ بالله لأن لا شك يجعل ربه في المراحيض في الأماكن القذرة في بطون الحمير في بطون الكلاب في كل مكان هذا لا يمكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول نسو الله العافية والسلامة اللهم جلسوا الله صلى كرسي لأنها آية هي أعظم آية في كتاب الله كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم. نعم فأولا الأسماء الأسماء التي فيها هذه الآية خمسة الله والإله أولى والحي القيوم العلي العظيم ستة إن جعلنا الإله معه وإلا فخمسة فيستفاد منها إذن إثبات إذ هذه الأسماء الخمسة أو الستة لله عز وجل وكل اسم من أسماء الله تعالى فإنه مترمن لصفة ولا عكس ليس كل صفة يؤخذ منها لسم لكن كل اسم يؤخذ منه صفة فمثلا يدبر الأمر من السماء للأرض ما نأخذ منها اسم المدبر لله يمكرون ويمكر الله ما نأخذ منها اسم الماكر لله عز وجل ويفعل الله ما يشاء ما نأخذ منها اسم الفاعل نعم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 العظيم العظمة ولكني الآن نسيت أن ناقش فيها المناقشة ما ناقشنا فيها من يلعون إذا وصبوا بهذا الوصف فمناها العدم وأنه معدوم طيب ما حجة القائلين بأنه بذاته في كل مكان عبد الكريم هل دليلهم دليل لهم أو عليهم عليهم طيب كيف ذلك من يعرف <سؤال> <تصفيق> إذن لا أنا أقول كيف يكون على الأرض بذاته فنحن الآن نرد عليه يقول الله قد ثم مسوا على العرش إذن فهو فوق فيكون حينئذ دليلا عليهم لكن هكذا المبطلون ينظرون إلى النصوص نظر الأعوار الذي لا يرى إلا بعين واحدة والثاني مغمض نعم لكن من نظر إلى النصوص من كل وجه عرف بطلان قولهم أما الذين يقولون إننا لا نصف بعلون ولا سفل ولا يمين ولا شمال ولا اتصال ولا انفصال فهؤلاء ما لا حاجة إلى إلى الجدال معهم لأنهم وصفوه بالعدم هؤلاء كأنهم يقولون ليس لهم رب نعم، طيب العظيم العظيم معنى هذا العظمة والعظمة عبارة عن الجلال و الم... يعني كيفية الصفات كل كل صفاته عظيمة والعظيم من كل شيء هو الجليل البالغ في الصفات غايتها كما قال تعالى ولها عرش عظيم نعم وجئتك من سبأ بناباء عظيم بناباء يقين نعم بناباء يقين فالعظمة من كل شيء هو الشيء الذي يكون بالغ الأهمية وبالغ الصفات يعني عبارة عن الكمال كمال بعظمة نعم فهذا منتهى الآية الكريمة ونعود إلى بيان الأسماء والصفات منها في هذه العيات قلنا خمسة أسماء أو ستة لأني أشك في أن أجعل إله من الأسماء لأنه قال لا إله إلا الله إله نكر هنا على كل حال الخمسة متيقنة وكل اسم منها دال على صفات القاعد عندنا في هذا أن كل اسم يدل على صفة وليس كل صفة نشتق منها اسم نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات في الله تعالى بالألوهية في قوله لا إله إلا هو لا إله إلا هو ومن فوائدها الرد على المشركين الذين أثبتوا مع الله إلها آخر فالآلهة أكثر من واحد نعم وهم يقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب نقول أجعلتم الآلهة متعددة إن هذا لشيء عجاب هذا العجاب أما الإله واحد فأسى بعجاب هذا هو الحق والصواب طيب ومن فوائد اللهية الكريمة إثبات صفة الحي الحياة لله عز وجل إثبات وصفة الحياة لله عز وجل نعم وأنها حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا توصف بنقص ولا لا حياتنا نحن مسبوقة بعدم ملحوقة بزوال مصحوبة بنقص كل حياة نناقصة وليهذا وصف الله بأنها الدنيا لكن حياة الله تعالى كاملة من كل الوجوه من أين يستفاد ذلك من قوله الحي لأن الحي للإستغاق أي الجامع لمعاني صفات الحياة الكاملة عرفتم؟ طيب كأنه يقول لا حي إلا هو وهو كذلك لا حي حياة كامل كاملة إلا الله عز وجل نعم ومن فوائد هذه الحياة ومن فوائد هذه الآية إثبات القيومية لله في قوله القيوم ومعنى القيوم القائم بنفسه ها وعلى غيره. القائم بنفسه وعلى غيره. قال الله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما لا شرحنا هذا ما حاجة نجيب الآشر. شرحناه. وبيّن الدليل على القائم بنفسه والقائم بغيره. طيب. هل هذا الوصف يقول للآدمي؟ لا أبداً. ما هنا إنسان قائم بنفسه هبدا ولا هنا إنسان قائم بغيره قائم على غيره قص ولا ولا إنسان قائم على غيره ها صح ليس إنسان قائم بنفسه لأنه ما من إنسان إلا ومحتاج لغيره قل لا نحن محتاجون إلى العمال والعمالون محتاجون إلينا نحن محتاجون إلى النساء والنساء محتاجة إلينا نحن محتاجون للأولى وترساجون إلي... إلينا نحن نحتاج المال والمال يحتاج إلينا ولا لا؟ اه يحتاجوا إلينا كيف؟ أما سمعتم صياح الدرهم والدينار؟ اه هو عند الصرف الصرف أنا بس الدراهم والدينار تسمعوا لها صوت؟ يمكن أن الدينار اللي أبدل يصيح على على فراقي نعم وذاك يصيح على فراص صاحبه نعم لكن هو محتاج إلينا من جهة أخرى وهو حفظه وتنميته أليس كذلك؟ طيب في أحد قائم على غيره القيام المطلق لا قد أقوم على غيري لكنه قيام محدود ولا لا قيام محدود ولهذا قال الله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت من هو هو الله ما هنا حق قائم على كل نفس بما كسبت إلا الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة تضمنها لسم الله الأعظم تضمنها لسم الله الأعظم الثابت في قوله الحي القيوم وقد ذكر هذا الاسم هذان الاسمان الكريمان في ثلاثة مواضع من القرآن في الزهراوين وفي سورة ثالثة طاها في الزهراوين وفي طاها نعم ما هم الزهراوان البقرة والعمران فالبقرة هنا وفي آل عمران أثلاميهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة مريم وعانت في حدثة الطاها وعانت الوتوه للحي القيوم نعم قال أهل العلم وإنما كان اسم الأعظم في هذه الاسمين لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنة تضمنا جميع الأسماء الحسنة فصيفة الكمال في الحي وصفة الإحسان في في القيوم نعم طيب ومن فوائد الآيات الكريمة كمال صفات الله كمال حياته وقيوميته من أين يؤخذ طيب أيضا كمال حياته وقيوميته بحيث لا يعتريهما أدنى نقص من قوله لا تأخذه سنة ورناه لا تأخذه سنة ورناه لماذا لأن الكمال قد يطلق باعتبار الأغلب الأكثر وإن كان يرد عليه النقص من بعض الوجوه لكن إذا نفي النقص فمعناه أن الكمال كمال مطلق ولا لا؟ كمال مطلق لا يرد عليه النقص أبداً و. توضيح لهذا المعنى قد يطلق على الشيء الكمال المطلق لأن ذلك أغلب أوصافه مع أنه قد يعتريه بعض الشيء من النقص فإذا نفي النقص المحتمل في هذا الكمال صار معناه ها أنه كمال مطلق لا يعتريه نقص بوجه من وجوه وهنا النفي حصل بقوله لا تأخذه سنة ولنو طيب ومن فوائده من فوائد الآيات الكريمة إثبات الصفات السلبية لقوله لا تأخذه سنة ولاه ولا يعود حفظهما طيب ثم من فائدها أيضا عموم ملك الله عموم ملك الله من قوله له ما في السماوات والأرض لا. له ما في السماوات وما في الأرض ومن فوائده أيضا اختصاص الله تعالى بهذا الملك من قوله لا ومن قوله له من تقديم الخبر من تقييم الخبر له ما في السماوات ليش؟ لأن الخبر حقه التأخير فإذا قدم أفاد الحصر إذا قدم أفاد الحصر عند القاعدة أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان في ذلك دليل على الحصر ومن فوائدها إثبات السماوات والأرض نقوله السماوات والأرض وأن السماوات عدد من يأخذ عدد؟ من الجمع السماوات أما كونها سبعا أو أقل أو أكثر فمن دليل آخر طيب ومن فوائد الآية الكريمة كمال سلطان الله كمال سلطان الله من قوله من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه وهذا غير عموم الملك يعني قوة السلطان وتمامه أشد من عموم الملك طيب ومنها إثبات الشفاعة بإذن الله بقوله إلا بإذنه وإلا لما صح الاستثناء لولا أن الشفاعة ثابتة بإذنه ما صح الاستثناء أوله، معلوم ولا لا، لولا أن الشفاعة ثابتة بإذن الله ما صح الاستثناء، لقال من دل لي يشفى عنده بس، لكن لما قال لي بإذنه ولم بأنها ثابتة بإذن الله سبحانه وتعالى، ومنها إثبات الإذن، وهو الأمر. قوله إلا بإذنه وقد مر علينا في التفسير أن الإذن نوعان كوني وشرعي وضربنا مثلا لكل نوع فالشرعي مثل إذن الشرعي مش مثاله <تصفيق> قل الله أذن لكم أم على الله تبترون شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي ما لم يشرع أما إذنا قدريا فقد أذنها فيه ولهذا شرع وقع ال الإذن الكوني مثل مثل هذه الآية هذه الآية هذه إذن كوني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله من قوله يعلم ما بين أديهم وما خلفهم وأنه عام في الماضي والحاضر والمستقبل بقوله ما بين أديهم وهذا للمستقبل وما خلفهم وهذا للماضي نعم واضح طيب ومن فوائدها الرد على القدرية الغلات القدرية الغلات يعلم ما بين يديهم وما خلفهم إثبات عموم العلم يرد عليهم لأن القدرية الغلات أنكروا علم الله بأفعال خلقه وقالوا إن الله لا يعلم أفعال الخلق إلا إذا وقعت أما قبل ما يدري عنهم إذا وقعت علمها نعم وفيها أيضا الرد على الخوارج والمعتزلة الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة العامة العامة التي تكل للرسول ولغيره وهي الشفاعة في أهل المعاصي نقول ما فيها شفاعة لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة أربط فرامد ساتم الأخير لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار ونحن لأننا نتكلم عن المعتزلة والخوارج مذهب الطائفتين النفاعل الكبيرة مخلد في النار الزاني إذا مات ولم يتوفى هو مخلت في النار ولو كان يصلي ويصوم لكن اختلفوا هل هو كافر أو لا مؤمن ولا كافر الخوارج صار عندهم من الشجاعة وهي شجاعة على الحق لا بالحق صار عندهم من الشجاعة أن قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، قصدي أنه كافر، قالوا إن فاعل الكبيرة كافر، خارج من الإسلام، وهؤلاء تدب تدبوا المتزيلة، جبن، عم مخالفة للسنة وعم مخالفة الخوارج. وقالوا سنجلس في أثناء الطريق في أثناء الطريق فنقول إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين لا نقول مؤمن ولا نقول كافر نعم سافر من بلد إلى بلد لكن وقف في في عرض الطريق خرج من الإسلام لكن ما وصل الكفر صار في منزلة بين منزلتين هذا مذهب من؟ المعتزلة لكن الكل اتفقوا بأنه في الآخرة مخلد في النار ولهذا بناء على هذا الرأي نفوا الشفاعة وقالوا أنه حال أن يأذن الله لأحد أن يشفع في أهل الكبار أبدا لأن لأنهم مخلدون الآية في عمومها من ذا الذي يشفع عنده ها؟ ترد عليهم ولا لا؟ ترد عليهم في عمومها طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله عز وجل لا يحاط به علما كما لا يحاط به سمعا ولا بصرا لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار ولا يحيطون به علما كما في سورة طه وهنا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فإذن نحن لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء ما شاء أن نحيط به أحطنا به مثلا نحن نحيط العام بأن الله موصوم بالصفات التي أعلمنا إياها في كتابه. لولا أنه أعلمنا ما حضنا بها. ولكن أعلمنا بها فعلمناها. وإن كان بعض هذه الصفات يعلم بالعقل، لكن التفصيل لا يعلم إلا بالشرع. طيب. ومن فوائد الآيات الكريمة. أننا لا نعلم شيئا عن مخلوقاته مو عن ذاته عن مخلوقاته إلا ما علمنا به ما من, نأخذ من قوله ولا يحيطنا بشيء من علمه على أحد الوجهين في تفسيرها حسن ما مر علينا طيب ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تكييف صفات الله تحريم التكييف وجهه, وجهه. أننا لا نعلم ما علمنا الله في كيفية صفاته لم يعلمنا الله تعالى بكيفية صفاته فإذا لم يعلمنا بها فإذا ادعينا علمها فنحن كاذبون فنحن كاذبون لأن الله يقول لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء طيب وفيها أيضا الرد على المعطلة كيف ها؟ ما اللي يقول من علم يثبت عشان ناقشه كيف, كيف تدل بذلك معطلة. ايه؟ ده من علم من علم ولا يحيطون بشيء من العلم فيها رد على المعطلة نفس الآية هذه ما هو كل الآية هذه الجملة فيها رد على المعطلة لأنهم يقولون مثلا إن الله ليس له يد حقيقية ليس له يد حقيقية فمعنى ذلك أنهم أحاطوا بنفي شيء من من إيش من صفاتي، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الله أثبت هذه النفس، فادعاؤهم أن هذا لا يليق بالله، مثل أن اليد الحقيقية لا تليق بالله، أو الوجه الحقيقي لا يليق بالله، أو العين لا تليق بالله، وما إلى ذلك، هذه دعوة باطلة، لأننا نقول إن العلم نوعان، إثبات ونفي، فلا يمكن أن تام شيئا شيء عن شيء إلا بعلم كما لا يمكن أن تثبت شيء لشيء إلا بعلم فأنتم إذا نفيتم حقائق هذه الصفات فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ما عندهم برهان لم ينفي الله تعالى عن نفسه اليد ولا في آية القرآن ولم ينفيها رسوله في حديث من الأحاديث ولم ينفيها السلف الصالح. وهم يقولون ننفيها أين علمهم يا رجmaع معتل أيضاً هل فيها رد على الممثله نعم نعم نعم من باب أولى ما دام فيها رد على على المكيف فيها رد على الممثل من باب أولى والتمثيل محرم في آيات أخرى أيضاً مرت علينا طيب ومن الفوائد الآية إثبات ماشية الله ذات مسيئة الله إلا بما شاء إلا بما شاء هل نأخذ منها الرد على القدرية المعتدرة لأن يعلم بين دماغ فهمنا منها أثبات الرد على القدرية الغلات. لكن هل نأخذ منها الآية ولا يحيط من شيء من المهلا ما شاء الرد على القدرية المعتدلة <تصفيق> ها كيف ذلك سامي لا هم مفهوم المشاء الرابعه في العبد ها ما لا هو الموالعه ما هم واضح يحاط الإنسان بالشيء من صفاته من صفات الإنسان، وهم يقولون إن الله تعالى لا يشاء شيئاً مما يتعلق بالإنسان، لا إرادة ولا مشيئة ولا شيء أبداً، ففيها إذن رد على القدرية المعتدلة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظم الكرسي، ها؟ واسع كرسيه السماوات والأرض ومنها عظمة خالقه لأن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق ولهذا لو رأينا مثلا مصنوع من المصنوعات قويا قوية الصنعة أو جيد التركيب وما أشبه ذلك استدلنا, استدلنا به على إيش على مهارة صانعه. إذا هذا الكرسي العظيم نستدل به على على عظمة خالقه. لأنه لأن كرسي عظيم. لا. طيب. ومن فوائدها إثبات السماوات وإثبات الأرض. كذا بخاري. نينت وأخر. لا مرة ثانية بمناقشة وشانة مرة ثانية أن ما وصلنا طيب ما يخالي خير إن شاء الله ما يخالي خل... خل... طيب ومن فوائدها كفر من أنكر السماوات والأرض كيف ذلك لأنه يستلزم تكريب خبر الله أما الأرض فلا أظن أحد ينكرها، لكن السماء أنكرها من أنكرها، وقالوا ما في السماوات ما فوقنا فضاء لا نهاية له ولا حدود. نعم وإنما هي سدوم ونجوم وما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه كفر بالله العظيم. سواء اعتقد الإنسان بنفسه ووهمه أو بتقليد من يقلده من من يعظمه فإن هذا كفر طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات قوة الله ولا يؤده رفظهما ومنها من فوائدها انتفاء المشقة عنه عز وجل لقوله ولا يؤده وهذه صفة سلبية، فهي كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نعم. ومن فائدها إثبات ما تتضمنه هذه الجملة ولا يأود حفظهما وهي نعم، ما العلم؟ بعد اللي ما يثقله ح الشيء شيء ويشد عليه لا سؤال الأخ من لا يدوم حفظهم هذا الجمعة تدل على إيش كون الله ما يعني ما ما عليه حفظ السماء والارض العلم والقدرة صح وغير ها إلى عمار طيب والرحمة والحكمة والقوة طيب ومن فوائدها أن السماوات والأرض تحتاج إذا حفظ حمد إذن لا بد لهما من حفظ وهذا الحفظ لا لا يثل الله عز وجل ولا يكفه ولا وهل تحتاج إلى حفظ بعلا؟ نعم. لو لا حفظ الله عز وجل، لفسدتها. ولولا ولادة الله الناس بعضهم البعض، لفزت الأرض. ولولا ولادة الله الناس بعضهم البعض، لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات و... ومساجد ذكروا فيها اسم الله كثيرا. نعم. كله. و. إيه نعم. ويمسك السماء تقال عليه لبئذنه. نعم. إن الله أمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالتها إن مسكهم أحدٌ بعده يقول ومن فوائدها إثبات علو الله وهو العلي الذات والصفات أو الصفات نعم ها طيب وفيها الرد على الحلولية وعلى المعطلة النفات الحلولية قالوا إنه ليس بعالي ليس بعال بل هو في كل مكان في كل مكان والمعطلة النفات قالوا لا يوصف بعلو ولا سفل ولا يمين ولا يسار ولا اتصال ولا انفصال وهنا قال وهو العلي ومن فوائدها التحذير من الطغيان على الغير تحذير من الطغيان على الغير من أين من العلي ومن العظيم أيضا منهما جميعا ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر أولى الله عز وجل إذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله إذا كنت كبيرا في نفسك فاذكر كبرياء الله عز وجل طيب ومن الثاء ومن فوائد الآية الكريمة الثاء العظمى لله في قوله ها العظيم ومنها إثبات صفة صفة كمال حصلت باجتماع الوصفين وهما العلو والعظمة فإن هذا أيضا باجتماع يكون يكون ما صفة أكمل وإن كانت كل صفات لا كاملة لكن هذا أبلغ طيب فيها شيء بعد ها نعم نعم. طيب يستفهم من قولهم ما في السماء وما في الأرض أن الملك لله عز وجل ذكرنا هذا طيب فااا على ذلك أن نتصرف في ملكه إلا بما أرضى. ولا لا لا نتصرف في ملكه إلا بما أرضى. وعليه فيكون في هذه الآية إشارة إلى أن الحكم الشرعي بين الناس والفصل بين الناس يجب أن يكون مستنداً على إيش ها؟ على حكم الله وأن اعتماد الإنسان على حكم المخلوقين والقوانين الوضعية نوع من الإشراك بالله عز وجل لأن الملك لله عز وجل ويستفاد منها أيضاً أن الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره لأنك إذا علمت أن الشيء لله سبحانه وتعالى <تصفيق> قلت هذا تصرف مالك في ملكه فلو أن يفعل ما يشاء لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ولهذا كان في تازية الرسول عليه الصلاة والسلام لابنته حيث قال إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بآجل مسمى فيكون في هذا أيضا تسلية الإنسان على المصائب ورضاه بقضاء الله وقدره إنام نعم أوليد على على على الممثل لأن كل ممثل كل ممثل معطر و, و وعكس وبالعكس كل معطر ممثل وكل ممثل معطر سبحان الله كم بين الناقدين هذا اي نعم كذا كل معطر ممثل وكل ممثل معطر طيب اول مفهوم المفهوم كل معطر ممثل إنما عطل إلا بعد التمثيل طيب بعض... ب... يمكن غيرك يقول الثاني أوضح ها؟ وهو كل مثل معطل الواقع أن كل معطل ممثل لأن المعطل إنما عطل بناء على وهمه أن, النص... أن النصوص تستلزم التمثيل فهو ظن أن قوله تعالى لما خلقت بيدي ظن أنها تفيد التمثيل فبناء على هذا الوهم الباطل عطه وقال ليس له يد حقيقية لأن يثبات اليد الحقيقية معناه يقتضي التمثيل أن يكون ممثل للخلق كذلك أيضا هو ممثل لأنه إذا عطل الله من كماله مثله بالناقص قل لا، لا إذا لم يكن له يد صار ممثلا لمن ليس له لمن له يد؟ فهو إذن ممثل طيب نشرح الثاني شاء الله بعد العذاب كل ممثل معطل كل معطل ممثل الممثل أولا وعطل ثانيا ثم هذا التعطيل فيه هذا التعطيل نفسه فيه تمثيل لأنه مثله بالناقص لأن لاحظوا كل صفة أثبتها الله الله النفس فهي كمال فقدوا هذا الكمال نقص فإذا نفينا هذه الصفة عن الله معناه وصفناه بالنقص طيب كل ممثل معطل صح؟ أولا هذا الممثل عطل الله من كماله الواجب حث الله من كماله الواجب له كيف ذلك؟ لأنه إذا مثل الكامل بالناقص صار الكامل ناقصا صح ولا لا؟ بل إذا قارنا بينهما صار أوهم النقص كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ قال عندي والله سيف وارثه عن أبي عن جدي عن جدي أبي عن جدي جدي وهكذا سيف عظيم شو ما شاء الله قال فالأنضى من العصا وش يكون قدره في نفسك ها؟ ما هو بينقص ينزل للأرض ما يزن شيء أبدا إذن تشبيهه الكامل بالناقص يجعله ناقصا هذه واحدة ثانيا أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة فمثلا إذا قال يد الله كيد كي الإنسان من قوله تعالى لما خلقت بيداي وأنا لا أفهم من هذا الخطاب إلا ما أفهمه بمقتضى اللسان العربي واليد معلومة لنا مثلا نقول له عطلت النص لأن النص لا يمكن أن يدل على صفة تماثل كم من ولد صفات المخلوقين فإذا جعلته دالاً على صفة تماثل سبعة المخلوقين فقد عطلت النص عطلته عن معناه الحقيقي الثالث أنه عطل كل نص يدل على نفل مماثلة فالله يقول ليس كم شيء وهو يقول بل مثل وشيء إذن عطل كل نص يدل على المماثلة كل نص يدل على نفي المماثلة، صح؟ هنا إذن صار كله ممثل معطلا، والله ما هي؟ تفرد الله بالألوهية نعم، أينام صحيح؟ تفرد الله بالألوهية هذه ذهلنا عنها في الآية تفرد الله بالألوهية خلوج ذبقك بها عكاشة عطنا اللي عند عليها العراب محمد اسماعيل غير حاضر وحاضر محمد اسماعيل منه بعده أحمد بن شره ما حضر ياسر يلا يلا يا ياسر كن جاسرا صدق بالحسن فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستعنى هذا التقسيم، فأما وأن منا مسلمون ومن قاصدون فمن أسلم هذه هي؟ نعم كيف؟ وأنا منهم سمون. طيب يا أخي أصبر. وأنا منا الم... فمن أسلم فؤلاء تعررش دا وأما القاصطون هذا تقصي. شرط لأن فيها فعل شرط وجواب والقاصطون فكان توكيد. لأن قول الإنسان أما زيد فقائم وأما عمر فقاعد أو كد من قوله زيد قائم وعمر قاعد عرفت كم صار حرف شرف صح كان متأ... ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم هذه القاعدة لأن الصفة ما تقدم المصوف لكن ما كان صفة عند التأخر يكون حالا عند التقدم وعليه فتكون متعلقة الموصوف حالا من حالا من حطب حطبا كائنا كائنا, كائنا لجهنم فكانوا حطبا كائنا لجهنم هذا الأصل أيها العجمة. لا المعروف العجمة هذا اللي يعبونه. نعم. ضمير مذكر مفرد للغائب أو يقدر ضمير بحسب الم الصياغة. نعم. كيف؟ انتظ انتبه. أسألك الآن هل ما بعدها فعلها وشرطها موجودان أو معدومان؟ موجودان. هل هما موجودان أو معدومان؟ شرطها وجوابه لا, لا تعلمون يا جماعة دعوه يفكر بالنسبة للآية لمعنى هل شرطها وجوابه موجودان أم لا؟ مهمة. الظاهر موجودان يعني إذن الظاهر أنهم استقاموا على الطريقة وأسقاهم الله الماء الغدق كذا ها كذا ولا لا هذا معناه عندك ايش المعنى يعني الآن ما استقام طيب إذن حرف حرف حرف لوجود بيجي القسم الثالث هذا يعني صحيح؟ إحنا ذكرنا لكم إن فيها الحروف التي الوجود والعدم أو الانتنا تقسمت الوجود والانتنا منها حرف وجود لوجود حرف امتناع لانتنا حرف امتناع لوجود فهمتم؟ أين؟ لا استقاموا فعل الامر الماضي ما سمعنا أن ان فعل ماضي أن يكون استقاموا, استقاموا نعم اذا لماذا؟ سبحان الله لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو الواو ها اتصال بالواو صح بالواو تمام طيب أين خبر أن الجمله قول؟ لا اسقيناهم لا ما وصلنا ما وصل ما وصلناه. على الطريقة وقف هذا حدك أنت ف... الان خبر أن الجملة من <تصفيق> من الجملة لو. من لو وشرطها وجوابها؟ جوابها خبر أن المخبرها صح من أحمد أبيد ما ما ما شوف وينهم أحمد يلا ها ها؟ أي أشعر من مالك يجيبه زين <تصفيق> يلا يا أحمد لا من عندك أنت أحمد لا أسقيناهم نعم نعم ما سمعنا أن أسقينا فعل, فعل ماضي اه علم الماضي المتحرك نعم نعم نعم به ثالث ثالث تقرير يا النقاش مع واحد مفعول به ثالث ايه اذا مفعول به أول مفعول أول لاسقينا طيب والميم نعم نعم <تصفيق> نعم لأسقى. لأسقى نعم طيب طيب الجملة أسقيناهم؟ مش من أسقيناهم وش محألة من الأعراب صح يلا رحمان رستم هو موجود. نعم لنفتنهم فيه